فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ نَندُدْ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَا هَدَيْتُ لَهُ تَمْهِيدًا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 سا اصليه ثقر ومن ادراكنا ثقر لا تبقي ولا تذر لو واحه للبشر عليها 19 ثم انظر ثم عس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وما ادرك ما سقر لا تدقي ولا تذر لو واحة للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب ثهم وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتابوا ولا يرتاب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 مَن أَوْ يَتَأَخَّرْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ هَئَ مُجْرِمِينَ مَا سَلَككُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُضُّ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حتى اتى اليمين كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساء في سقر مالونا انكم من المصين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فَمَتَى فَعَلوا شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل من إن منهم ان يؤتى اشرا كل لا ذا يخافون الاخره كل انه تلكره فمن شاء ذكر وما يذكرون الا ان يشاء الله هو للتقوى واهل الموفره فَمَن يُرِيدُ كُلَّ أُمْرٍ إِنَّ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تِلْكَ الْكِتَابَةُ فَمَن شَاءَ أَدْرَكَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ موفرة